بسم الله الرحمن الرحيم انزل ما في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 هم خير الباقين